Allah allatheena an'amta 'alayhim ghayri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 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كأنهم, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوِيًا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيًا وَجَاءَ فِذْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئًا فَعَصَوا رَسُولَ فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Sa oled bika, sa Oh شرابوهني ام بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليا وامنا ننوه كتابه بشمال سيقولوا يا ليتني لموت لم كتاب Yeah إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَقِيمِ وَلَا يَحُضُّ وَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا خَمِيمِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ رِسْنِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا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 ولو تقر علينا بعض الاضواء لاخذنا منه باليمين ثم نطرنا من الوثي فما منكم من احد عنه حاجز وان انه لتذكي ان لنا لما ان منكم مكذبين فانه لحسره على الكافرين فانه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم